قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ذنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي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 ونفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء